إِلَّا الَّذِينَ يُصَالُ حَتَّىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ الله شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ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 فَمَلَم يجِ فَ الصياام شَهرَينِ متتَابِعَن تَْوبَة مِن الله وَوكان الله عَمًَا حَكيم وَم يَقُتُ الْ المُؤمنِنَ متَّدًا فَجَز أوجَهَّ مخَالبم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عويما يا مَنوا إ مَبِتم فيِي سَبيل اللَّهِ فَتَبَييَنوا وَلا تَقولولمَنْ القائِلَكُم السَّسلامَ لاسْتَمُؤ مِنَ تَبتَغون رببَ الحياتةِ الدُّنْياَا فَعِندَ اللهَّه مَ غانمُ كثيرة كَذَلِكَ كُتُم مِن قَبلِلوا فَمَ اللهَّ عَلَكُم فَتَبََوا إِ الله كانَان بِمَا تَعنَّلونَ خَبير.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 وَوكانَ الله غَفُور الرَّحيمَا وَإِذا ضَرَبتم في الأرضِ فَ لَْسَ عَلَْيكُم جُنااح آ تَقُصروا مِن الصَّلااتِ إن خِفْتُمْ أَ يَفْنكُم الذيين إِ خفْتُمْ أَ يَفْتنَكُم الذيين كَذَروا إِ الكافِرينَ كانَوا لكُمْ د وَّ بِن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 عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنن انهم ولا فليبتكن اذان الانعام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 وَلَا يجد لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم واتبع مله ابراهيم حنيف واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 وَأَ تَقومُ للّتَامَا بالِالقِصْطُ وَماَا تَفعلوا مِنْ خَيرٍ فَإِن اللهه كانَ بِهِ عمَا وَإِن مرأةٌ قافَة مِنْ ضَعَهَا نُشزًا أَْ إعْراضًا فَلَا جُاحَ عَلَيْهِمَا أَ يُصْلحَا أَ يصْلِحَا مَيْنَهَُا صُحَ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 وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اوَ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اوَ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْوُوا اوَ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قابل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 وَإِنْ كَانَ للِكافِرينَ نَصيبُ قالوا عَلَم نَسَْحوِذ عَلَكُمْ قالوا أَلَم نَسْحوِذ عَلَْكُم وَنَنَّعكُم مِن المُؤمنِنٍ فَلَّهُ يَحكُم بَينَكُمْ يَهُمَ الْ القِيامَ وَلَ جَعَلَ اللَّهُ للِكافِرينَ عَ المُؤِّنينَ سَبِيلا